بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما fil, السماوات wa, في zi, وهو العزيز الحكيم هو الذي joulua, الذين كفروا من أهل الكتاب من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 فاعثبِرُوا يا أُولِمَ الْأَبْصَارَ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَرَكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ قِنَاهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَا رسوله منهم فما اوجفتم عليه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولاكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله، فلله, فلله ولرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبني السبيل، واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفخراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأنوانهم يبتغون فضلاً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَحْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّرَجَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجبون في صدوعهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب اغفر لنا يقولون رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظل للذين آمنوا 124. ربنا إنك رؤوف رحيم 125. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجت لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدوا وإن قتلتم لا نصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخمجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلذلك بان قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى نحصنه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا ذال أمرهم ذاقوا ذال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيْقان إذ قال للإِن سَنَكْفُرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَال إِنِّي بَرِيء فَلَمَّا كَفَرَ قَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 اصحاب الجنه هم الفائزون اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتيه خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لو أنزلنا هذا على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمثال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 الملك joka السلام المؤمن suussalaamun, العزيز الجبار المتكبر سبحان الله kabbirin, subahan Allah, subahan Allah, joka on